أَمَكُم وَشكَ أَكُمْ صُمَّ لَا يَكُ أَمّكُ عَلَيكُم غَُّ تَ صُمَّ قُبُ سَُّ قُبُ إلَ يَوَل تُِ تَوَّيتُم فَمَا سَألتُكُمْ مِن أَجرٍْ إ أَجرِْييَ إِللا على الله وَأمِدْتُ أن كُونَ مِنَ المُسْنمين চবু হু জিনিস বুম তুম কেন ওরা কুলু বি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 رَمِيم مُّبِين قَالُوا أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَفَشُرُّ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ قَالُوا أَجِئْتَنَا فِتْنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونُ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ وَتَكُونُ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ